يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بلقات وسبع سنبلات خضر والخرآء يابسات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون